بسم الله الرحمن الرحيم أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقول وحلت لكم بهيمة لنعام إلا ما يتلى عليكم غير محل الصيد وأنتم حرم إن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 ولا آمين البيت الحرام يبتغون يبتغون فضلا من ربهم ورضوانا وإذا حللتم فاصطادوا ولا يجرمنكم شنآل قوم ننصدوكم عن المسجد الحرام أن تعتدوا وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان واتقوا الله إن إن الله شديد العقاب حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به والمنخلقة والمنخلقة والموقودة والمتردية والنطيحة وما أهل أكل السبع إلا ما ذكيتم وما ذبح على النصب وما ذبح على النصب وأن تستقسموا بلزلام ذلكم فسق اليوم يئس الذين كفروا من فلا تخشوهم وخشعون اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا فمن الطر في مخمصة غير متجالف لإثم فإن الله غفور رحيم يَسْأَلُونَكَ مَاذَا أُحِلَّ لَهُمْ قُلْ حِلَّ لَكُمُ الطَّيِّبَاتُ وَمَا عَلَّمْتُم مِّنَ الْجَوَارِحِ كُلِّبًا تَعَلَّمُونَهُنَّ مِمَّا عَلَّمَكُمُ اللَّهُ فَكُلُوا مِمَّا أمسكن عليكم واذكروا اسم الله عليه واتقوا الله إن الله سبيع الحساب اليوم أحل لكم الطيبات وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم والمحصنات من المؤمنات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 محصنين غير مسافحين ولا متخذي أخدان ومن يكفر بنيمان فقد حبط عمله وهو في الآخرة من الخاسرين يا أيها الذين آمنوا إذا قمتموا إلى الصراط فاغسلوا وجوهكم وأيديكم, وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين وإن كنتم جنبا فاتطهروا وإن كنتم مرضى أو على سفر نوجى أحد منكم من الغائط أو لا مستم, أو لا مستم النساء فلم مَا بعيدا طيبا فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وايديكم منه ما يريد الله ان يجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم وليتم نعمته عليكم لعلكم تشكرون واذكروا نعمة الله عليكم وميثاقه الذي وافقكم بِهِ إذ قلتم سمعنا وأطعنا واتقوا الله إن الله عليم بذات الصدور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 فقوم لن يبسطوا إليكم أيديهم فكف أيديهم عنكم واتقوا الله وعلى الله فليتوكل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 لإِن قَتُ مُ الصَّلااتَ وَآتَتُ مُزَّكاتَ وَآلًَا تُم بِرصُلِي وَعَزَّرتُمُهُم وَأَقْرَبتُم اللهَّه غَرْضًا حَسَلَلَكَِّرًا لَكًَِّاَّ عَنكُ سَيْهِ وَلَأُدْخِلَنَّكُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ فَمَنْ كَفَرَ بَعْدَ ذَلِكَ مِنْكُمْ فَقَدْ ضَلَّ سَوَاءَ السَّبِيلِ فبِمَا نَقَضِهِمْ ذَاقُوا لَعْنَنَا وَجَعَلْنَا قُلُوبَهُمْ قَاسِيَةً يُحَرِّفُونَ الْكَلِمَ عَن مَّوَاضِعِهِ وَنَسُوا حَظًّا مِّمَّا نُكِّرُوا بِهِ وَلَا تَزَالُ تَتَّبِعُوا عَلَىٰ خَائِنَةٍ مِّنْهُمْ لا قليلًا منهم فاعف عنهم واصفح إن الله يحب المحسنين ومن الذين قالوا إنا نصرنا اخذنا ميثاقهم فنسوا حظا مما ذكروا به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 وَكِتَابٌ مُّبِينٌ يَهْدِي بِهِ اللَّهُ مَنِ اتَّبَعَ رِضْوَانَهُ يَهْدِيهِ اللَّهُ مَنِ اتَّبَعَ رِضْوَانَهُ سُبُلَ السَّلَامِ وَيُخْرِجُهُم مِّنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ بإذنه لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم قل فمن يملك من الله شيئا لنراد أن يهلك المسيح ابن مريم وأمه ومن في الأرض جميعا وَلِللَّ يمُقُ السَّمواتِ وَلََْرضِ وَمَا بَيْنَهُمَا يَخْلُقُ مَا يَشَ وَلَّ مُ عَلَاقُ شَيِْ قَدم وَقَالَةِ يَهُودُ وََّ صَارَ نَحْنُ أَبنَُ اللَّهِ وَاحِببَّ قل فلما يعذبكم بذنوبكم بل أنتم بشر ممن خلق يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء ولله ملك السماوات ونرض وما بينهما وإليه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 فقد جاءكم بشير ونذير والله على كل شيء قدير وإن قال موسى لقومه يا قوم اذكروا نعمة الله عليكم إذ جعل فيكم إِجْعَلْنَا فِيكُمُ أَمْنًا بِآيَةٍ وَاجْعَلْ لَنَا مُلْكَ وَآتَاكُمْ مَا لَمْ يُؤْتِ أَحَدًا مِنَ الْعَالَمِينَ يَا قَوْمِ ادْخُلُوا الْأَرْضَ الْمُقَدَّسَةَ الَّتِي كَتَبَ اللَّهُ لَكُمْ وَلَا تَرْتَدُّوا عَلَى لِتُبَارِكُم فَتَنَّ قَلْبُ خَاسِرِينَ قَالَ يَا مُوسَى إِنَّ فِيها قَوْمًا جَبَّارِينَ وَإِنَّ لَن نَّدْخُلَها حَتَّى يَخْرُجُوا مِنْها فَإِن يَخْرُجُوا مِنْها فإنا قال رَجلانِ مِنََّبينَ يَخَافُونَ أَنْ عَمَم الَّهُُ عَيْهِ مَذَخُلُوا عَلَيهِ مُن بَابَ فَإِذاَا تَخَْتُمُوه فَإِنكُم غَالِبُون وَعَلَ اللَّهِ فَتَوككَّلُون قَالَ يَا مُوسَى إِنَّ لَن نَّدْخُلَهَا أَبَدًا مَا دَامُوا فِيهَا فَذَهَبَنْتَ رَبُّكَ فَذَهَبْتَ تَرُبُّكَ فَقَاتَلَ إِنَّهَا هُنَالِقَاعِدٌ قَالَ رَبِّ إِنِّي لَا أَمْلِكُ إِلَّا نَفْسِي وَأَخِي فَافْرُقْ بَيْنَنَا وَبَيْنَ الْقَوْمِ الْفَاسِقِينَ قَالَ فَإِنَّهَا مُحَرَّمَةٌ عَلَيْهِمْ 40 سَنَةً يَتِيهُونَ فِي الْبَرِّ فلا تاس على القوم الفاسقين واتلوا عليهم نبأ ابن يادم بالحق إن قربا قربانا فتقبل منح بهما ولم يتقبل من الآخر قال لأقتلنك قال إنما يتقبل الله من المتقين.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 وذلك جزاء الظالمين فقوعت له نفسه قتل أخيه فقتله فأصبح من الخاسرين فبعث الله مرابا يبحث في الأرض ليريه كيف يواري سوء تأخير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 قتل نفسا بغير نفس لو فساد في الأرض فكأنما, فكأنما قتل الناس جميعا ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا ولقد جاء هُمْ رُسُلُنَا بِالْبَيِّنَاتِ ثُمَّ إِنَّ كَثِيرًا مِنْهُمْ بَعْدَ ذَلِكَ فِي الْأَرْضِ لَمُسْرِفُونَ إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ الله وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا أَنْ أن يقتلوا أو يصدبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينثوا من لهم ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الاخره عذاب عظيم الا الذين تابوا الا الذين تابوا من قدر ان تقدروا عليهم فاعلموا ان الله غفور رحيم يا الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا اليه الوسيله وجاهدوا في سبيله وجاهدوا في سبيله لعلكم تفلحون إن من الذين كفروا لون لهم ما في الأرض جميعا ومثله معه ليفتدوا به من عذاب يوم القيامة ما تقبل منهم ولهم عذاب لليم يريدون أن يخرجوا من النار وما هم بخارجين منها وَلَهُم عَذاابُ مُقم والالسَّالِق والسَّالِقَةُ فَقَطَر أيدِيَهُمَا جَزَ أَن بِماَا كَسَبَانَ كَلًَا مِنَ اللهَّ واللهَّهُ عزيزٌ حكيم.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 من الذين يسارعون في الكفر من الذين قالوا من الذين قالوا آمنا بأفواههم ولم تو من قلوبهم ومن الذين هادوا سماعون للكذر سماعون لقوم الآخرين لم ياتوا يحرفون الكلمة من بعد مواضعه يقولون إن أوتيتم هذا فخذوه وإن لم توتوه فاحذروا ومن يرد الله فتنته فلن تملك لَهُ من الله شيئا أولئك الذين لَمْ يرد الله أيضا وَطَاهِرُ قُلُوبِهِم لَهُمْ فِي الدُّنْيَا خِزْ وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيم سَمَّاعُونَ لِلْكَذِبِ أَكَالُونَ لِلسُّحْتِ فَإِن جَاءُوا كَفَحَقَّم بَيْنَهُم أَوْ أعْرِضْ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 وَمَا أُولَئِكَ بِالْمُؤْمِنِينَ إِنَّا أَنزَلنا التَّوْرَاةَ فِيهَا هُدًى وَنُورٌ يَحْكُمُ بِهَا النَّبِيُّ بِهَنَّبِيئُونَ الَّذِينَ أَسْلَمُوا لِلَّذِينَ هَادُوا وَالرَّبَّانِيُّونَ وَالْأَحْبَارُ بِمَا اسْتُحْفِظُوا مِنْ كِتَابِ اللَّهِ بِمَا اسْتُحْفِظُوا مِنْ كِتَابِ اللَّهِ وَكَانُوا عَلَيْهِ شُهَدَاءَ فَلَا تَخْشَوْنَ ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون وكتبنا عليهم فيها أن فَسَبٍّ بِالنَّفْسِ وَالْعَيْنِ بِالْعَيْنِ وَلَنْ فَبِلَنْ وَلَنْ فَبِلَنْ فِي وَلَدِنَا بِلُذْنِ وَالسِّنِّ بِالسِّنِّ وَالجُرْحُ قِصَاصٌ فَمَنْ تَصَدَّقَ بِهِ فَهُوَ كَفَّارَةٌ لَهُ وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا الله فأولئك هم الظالمون وقفينا على آثارهم بعيس بن مريم مصدقا لما بين يديه من التولاة وَآتَينَاهُ لِ جِلََ فِيهِمْ دَلُور وَمُصَدِّقَ وَمُصَدِّقًا لِمَا بَيْلَ يَدَيْهِ مِنَ التَّوْورَاتِ وَهُدَ وَمَوعِضَةً لِمُتَّقين وَالْيَحْكُ مَهْر لٍ جِدِ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فين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 تحكم بينهم بما انزل الله ولا تتبع اهواءهم ولا تتبع اهواءهم عن ما جاء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 إِلَّا مَنْ وَجَعَكُمْ جَمِيعًا فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ وَأَنْحُكُمَ بَيْنَهُم بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ وَلَا تَتَّبِعُوا أَهْوَاءَهُمْ وَاحْذَرُوهُمْ يَسْتِنُوكَ عَن بَعْضِ مَا أَنزَلَ اللهُ إِلَيْكَ فَإِن تَوَلَّوْا فَعَلَمَنَّ مَا يُرِيدُ اللهُ أَن يُصِيبَهُم بِبَعْضِ ذُنُوبِهِمْ وَإِنَّ كَثِيرًا مِنَ النَّاسِ لَفَاسِقُونَ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 ويصيبنا دائرة فعسى الله أن ياتي بالفتح أو أمر من عنده فيصبحوا, فيصبحوا على ما أسروا في أنفسهم ناذمين يقول الذين آمنوا ايمانهم انهم لمعكم انهم لمعكم خابت اعمالهم فاصبحوا خاسرين يا ايها الذين امنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يات الله سوفيات الله بقومي يحبهم ويحبونه اذله على المؤمنين اذله على المؤمنين عزته على الكافرين يجادلون في سبيل الله وَلَا يخافون لومه لا ذلك فضل الله يديه من يشاء والله واسع عليم إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويوتون الزكاة وهم راكعون وَمَنْ يَتَوَدَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَالَّذِينَ آمَنُوا فَإِنَّ حِذْبَ اللَّهِ هُمُ الْغَالِقُونَ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّخِذُوا الَّذِينَ اتَّخَذُوا دِينَكُمْ هُزُؤًا وَلَعِبًا مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ مِنَ الذيَّذ نَعوتٌ كِتابَابَ مِنْ قَبلِكُم وَنْكَُّ رَعْيَا وَاتَّقُ اللهَّهَهِ كُتُ مِنين وَإذَا ادَييتُمُ إَِ الص الصَلَاتِ التَّخَدُ هامذُ أَو ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَّا يَعْقِلُونَ قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ هَلْ تَنقِمُونَ مِنَّا إِلَّا أَن تَنتَقِمُوا مِنَّا وَمَا أُنْزِلَ إِلَيْنَا وَمَا أُنْزِلَ إِلَيْنا وَمَا أُنْزِلَ مِنْ قَبْلُ وَإِنَّ أَكْثَرَكُمْ فَاسِقُونَ قُلْ هَلْ ذلك متوبة عند الله من لعنه الله وغضب عليه وجعل منهم القردة والخنازير وعبد الطاروت أولئك شر مكانا وأضل عن سواء السبيل وإذا جاءت قالوا آمنا وقد دخلوا بالكفر وهم قد خرجوا به والله أعلم بما كانوا يكتمون وتلا كثيرا منهم يسارعون في نثم والعدوان وأكلهم السحد لبيس ما كانوا يعملون لولا ينهاهم الربانيون ونحبار عن قولهم الاثم وأكلهم السحد لبيس ما كانوا يصنعون وقالت اليهود يد الله مغلولة غلت يديهم ولعنوا بما قالوا بَلْ يَدَاوُ مَبَسْطُهُ طَتَانِي يُمْسِكُ كَيْفَ يَشَاءُ وَلَيَزِيدَنَّ كَثِيرًا مِنْهُمْ مَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ طُغْيَانًا وَكُفْرًا وَأَنقَيْنَا بَيْنَهُمُ الْعَادَاةَ إلى يوم القيامة كلما أوقدوا ناراً للحرب أرفأها الله ويسعون في الأرض فسادا والله لا يحب المفسدين ولو ان اهل الكتاب آمنوا واتقوا لكثرنا عنهم سيئاتهم ولادخلناهم جنات نعيم ولو انهم اقاموا التوراة والانجيل وما انزل اليهم من ربهم لاكلوا لَا يَأْكُلُونَ مِنْ فَوْقِهِمْ وَمِنْ تَحْتِ أَرْجُلِهِمْ مِنْ هَهُو أُمَّةٌ مُقْتَصِدَةٌ وَكَثِيرٌ مِنْهُمْ سَاءَ مَا يَعْمَلُونَ يَا أَيُّهَا الرَّسُولُ بلغ ما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 إ وَمَا أُنزِل وَمَا أُنزِنَ إِلَيكُم مِغَبِّكُمْ وَل يَزدًاَّكَثًِا مِنهُم ما أُنزِ لَ إلَيْكَ مِ الرَبِّكَ طُيانَ وَكُفرَاء فلا تاس على القوم الكافرين إن الذين آمنوا والذين هادوا والصابون وأن صالى من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا, وعمل صالحا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون لقد خذنا ميثاق بني إسرائيل وأرسلنا إليهم رسولا كلما جاءهم رسول بما لا تهوى أنفسهم فريقا كذبوا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 وما للظالمين من أنصار لقد كفر التذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة وما من الله إلا إله واحد وإن يَهُ عَمَّا يَقُولُونَ لَمَّا يَمَسَّنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْهُمْ عَذَابٌ نَبِيّ أَفَلَا يَتُوبُونَ إِلَى اللَّهِ وَيَسْتَغْفِرُونَ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ مَّا الْمَسِيحُ بْنُ مَرْيَمَ إِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِهِ الرُّسُلُ وَأُمُّهُ صِدِّيقَةٌ كَانَ يَأْكُلَانِ الطَّعَامَ انظُرْ كَيْفَ نُبَيِّنُ لَهُمُ الْآيَاتِ ثُمَّ مُنْذُرًا لَّا يُفَكُّونَ قُلْ تَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَمْلِكُ لَكُمْ ضَرًّا وَلَا نَفْعًا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 وَظَلُّ كثير وَظَلّ عَن سَو السَّبيل لعين الذيينَ كَثَوا مِن بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بَن إ الص إِ عَ لسَانِلَودَ وَع سَاب مَغيًا ذَلِكَ بمَا صَكَان يعتَد كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه لبيس ما كانوا يفعلون ترى كثيرا منهم يتولون الذين كفروا لبيس ما قدمت لهم أنفسهم أن سخط الله عليهم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 ولكن كثيرا منهم فاسقون لا تجدن اشد الناس عداوة للذين امنوا اليهود والذين اشركوا ولا تجدن اقربهم مودة للذين امنوا الذين قالوا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 خوا مَِ الحَق يَقولون يَقولونَ رَبن آممَن فَكتُ بَنَا مَ الشَّهِذين وَمَالَناَا لال مِنوا بِاللهِ وَما جاء الحق ونطمع أن يدخلنا ربنا مع القوم الصالحين فأثابهم الله بما قالوا جنات تجري من تحتها لنهار خالدين فيها وذلك جزاء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 إن الله لا يحب المعتدين وكلوا مما رزقكم الله حلالا طيبا واتقوا الله الذي أنتم به مؤمنون لا يواخذكم الله إلا الغرفين ولكن يواخذكم بما عقدتم ليمان فكفارته إطعام عشرة مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم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 كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تشكرون يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَلَا مُصَابُ وَنَزْلَا مُرِجِسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ إِنَّمَا يُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَن يُوقِعَ بَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ فِي الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ وَيَصُدَّكُمْ عَن ذِكْرِ اللَّهِ وَعَنِ الصَّلَاةِ فهلنتم منتهون وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول واحذروا فإن توليتم فاعلموا أنما على رسولنا البلاغ المبين ليس على الذين آمنوا وعملوا الصَّالِحَاتِ جناح فيما طعموا إذا ما اتقوا وآمنوا وعملوا الصالحات ثم اتقوا وآمنوا ثم اتقوا وأحسنوا والله يحب المحسنين يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَيَبَلُوَنَّكُمُ اللَّهُ بِشَيْءٍ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 هذين بانغا الكعبة او كفاره طعام مساكين او كفاره طعام مساكين او عد ذلك صياما يدوق وبالامره عسى الله عما سلف ومن عاد فينتقم الله منه والله عزيز انت وحل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم ورس سيارة وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما واتقوا الله الذي إليه تحشرون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 فاتقوا الله يا أولي للباب لعلكم تفلحون يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَسْأَلُوا عَنَ الشَّاءٍ تُبْدَ لَكُمْ تَسُؤْكُمْ وَإِن تَسْأَلُوا عَنْهَا حِينَ يُنَزَّلُوا الْقُرْآنُ تُبْذَ لَكُمْ عَفَى اللَّهُ عَنْهَا وَاللَّهُ وَفُورٌ حَنِيمٌ قَدْ سَأَلَهَا قَوْمٌ مِنْ قَبْلِكُمْ ثُمَّ أَصْبَحُوا بِهَا كَافِرِينَ مَا جَعَلَ اللَّهُ مِنْ لَحِيرَةٌ وَلَسَائِبَةٌ وَلَا وَخِيلَةٌ وَلَا حَانَ وَلَكِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا يَفْتَرُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ وَأَكْثَرُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا إِلَى مَا أَنزَلَ وإلى الرسول قالوا حسبنا قالوا حسبنا ما وجدنا عليه آباءنا أولو كان آباءهم لا يعلمون شيئا ولا يهتدون يَا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 شهادة بينكم اذا حضر احدكم الموت حين الوصيه اثنان ذو عندنا منكم ذو عندنا منكم او اخران من غيركم الى ان كن ضربتم في الارض فاصابتكم مصيبه الموت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 يستحق اثمان فآخران يقومان مقامهما فآخران يقومان مقامهما من الذين استحق عليهم لولااني فيقسمان بالله لشهادتنا حق من شهادتهما وما اعتدينا إِنَّ لَائِدًا لَّمِنَ الظَّالِمِينَ ذَلِكَ أَدْنَى أَن يَأْتُوا بِالشَّهَادَةِ عَلَى وَجْهِهَا أَوْ يَخَافُوا أَوْ يَخَافُوا أَن تُرَدَّ أَيْمَانُهُمْ بَعْدَ أَيْمَانِهِمْ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 اذْقَالَ اللَّهُ يَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ اذْكُرْ نِعْمَتِي عَلَيْكَ وَعَلَى وَالِدَتِكَ إِذْ أَيَّدْتُكَ بِرُوحِ الْقُدُسِ تُكَلِّمُ النَّاسَ فِي الْمَهْدِ وَكَهْلًا وَإِذْ عَلَّمْتُكَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَالتَّوْرَاةَ وَالْإِنْجِيلَ وَإِذْ تَخْلُقُ مِنَ الطِّينِ كَهَيْئَةِ الطَّيْرِ بِإِذْنِي فَتَنفُخُ فِيهَا نفخ فيها فتنفخ فيها فتكون قائرا باذنى وتبرئ لك مهولا رص باذنى واذا تخرج الموت باذنى واذا كسفت بني اسرائيل إِلَى عِندَ كَذِئْتُهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ فَقَالُوا فَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْهُمْ إِنْ هَذَا إِلَّا سِحْرٌ مُبِينٌ وَإِذَا أُحِيتُ إِلَى الْحَوَارِيِّينَ أَنَامِنُ بِهِ وَبِرَسُولِهِ قالوا آمنا واشهد بأننا مسلمون إذ قال الحوارجون يا عيسى بن مريم هل يستطيع ربك أن ينزل علينا مائدة من السماء قال اتقوا الله إن كنتم قَالُوا نُرِيدُ أَن نَّأْكُلَ مِنها وَتَطْمَئِنَّ قُلُوبُنَا وَنَعْلَمَ أَن قَد صَدَقْتَ وَنَكُونَ عَلَيْهَا مِنَ الشَّاهِدِينَ قَالَ عِيسَى بْنُ مَرْيَمَ اللَّهُمَّمَّا رَبَّنَا أَنزِلْ عَلَيْنَا مَائِدَةً بِدَة من السَّمَاءِ تَكُونُ لَنَا عِيدًا تَكُونُ لَنَا عِيدًا لأَوَّلِنَا وَآخِرِنَا وَآيَةً مِنْكَ وَارْزُقْنَا وَأَنْتَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ قَالَ اللَّهُ إن منزلها عليكم فمن يكفر بعد منكم فإني, فإني أعذبه عذابا لا أعذبه أحدا من العالمين وإذ قال الله يا عيسى بن مريم آم أَأَنْتَ لِلنَّاسِ اتَّخَذُونِي وَأُمِّي إِلَٰهَيْنِ بِدُونِ اللَّهِ قَالَ سُبْحَانَكَ مَا يَكُونُ لِي أَن أَقُولَ مَا لَيْسَ لِي بِحَقٍّ إِن كُنْتُ قُلْتُهُ فَقَدْ عَلِمْتَهُ تَعْلَمُ مَا فِي نَفْسِي وَلَا أَعْلَمُ مَا فِي نَفْسِكَ إنك أنت علام الغيوب ما كنت لهم إلا ما أمرتني به أن أعبد الله ربي وربكم وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم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 إِلَّا هِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا فِيهِمْ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ